أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف وصول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فأعطيه من يستغفرني فاغفر له متفق عليه نعم وهذا في إثبات النزول أن الله ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة نزولا يليق به ولا نخوض أكثر قد يقول قال كيف الليل عندنا نهار عند غيرنا هذا, هذا قياس الله علينا والله لا يقاس بالبشر سبحانه وتعالى وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان لقائل إن, أن يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الآن كم واحد يصلي على وجه الأرض فإذا أردنا أن نقيس الله جل وعلا بأحوالنا نحن قال قال متى يقول لهذا الحمد لله رب الحمدني عبدي ومتى يقول لهذا مجدني عبدي لأن في اللحظة وحدها ذاتها هذا يقول الحمد لله رب العالمين وذاك يقول مالك يوم الدين وغيره يقول إياك نعبد وإياك نستعين وغيره يسب وغيره يلعن ومطلع عليهم جميعا لا نقيس الله بنا الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى نحن إذا تكلم اثنان أمامنا قلنا إيش؟ واحد واحد واحد واحد والذي عنده قدرة قوية جدا كاللي يسمعون القرآن على بعض الأطفال وكذا يسمع سبع ثمانية في وقت واحد لكن يسمع مئة ما يستطيع الله يسمع الخلق كلهم في لحظة واحدة سبحانه وتعالى فلا نقيس الله بأحوالنا لابد أن نجعل نصب اعيننا دائما ليس كمثله شيء السميع العليم سبحانه فقل كما قال النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق به واسكت وانظر ماذا بعد ذلك ماذا بعد ذلك هل من سائل هل من مستغفر كن من هؤلاء لا تكن متفكرا كيف ينزل وإذا نزل هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش وإذا نزل في النهار أو هناك في الليل هذه الأمور لا تخض بها لأن الله ليس كمثله شيء ولذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد يقول كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك جل وعلا فلا تقس الله على نفسك دائما استحضر ليس كمثله شيء وأثبت ما أثبت الله وما أثبته رسوله والله أعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لالله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن التائب من احدكم براحلته متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى وجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه متفق عليه وهذه ايضا من الصفات الفعليه اذا جاءت اسبابها جاءت متى يفرح اذا تاب العبد متى يضحك اذا وقع هذا الأمر فهذه يسمونها صفات فعلية لله تبارك وتعالى وإذا قال أحدهم قال لن نعدم خيرا من رب يضحك هذا الذي استفاد أنه استعمل هذه الصفات فيما يعود عليه بالخير نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقو بخيره ينظر إليكم ازا ينظوا إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فواجكم قويب حديث حسن نعم وفيه ضعف هذا الحديث لكن على كل حال العجب بمعنى الإعجاب ثابت لله تبارك أما التعجب بمعنى شيء غريب أو تفاجأ به هذا لا يثبت لله تبارك وتعالى وإنما هذا من الإعجاب أي عجبه بمعنى أعجبه نعم وأسره نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها وجله وفي عواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه نعم إثبات القدم لله تبارك وتعالى من هذا الحديث وفي الآية قول الله تبارك واليوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون كذلك جاء في الحديث أنه يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى فنثبت لله ما أثبت لنفسه جل وعلا نقول ليس كمثله شيء نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه توجمان مر بنا إثبات الكلام الله من ايات القران الكريم وهذه من السنة نعم وقوله في وقية المويض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل وحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن عراه أبو داود وغيره والظاهر الله عنه لا يثبت هذا الحديث نعم وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء عراه البخاري وغيره وقوله والعوش فوق الماء والله فوق العوش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله للجاوية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وهو أحد الصحابة رضي الله عنه عقب بن لما أخذ الذئب شاتا منها فجاء سيدها فأخبرته فلطمها فندم بعد ذلك واتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك قال ائتني بها فأتى بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنا قالت أنت رسول الله قال أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فأقرها النبي على قولها إن الله في السماء سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله إذا قام أحدكم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسوقنا قبل وجهه تبالة تبالة وال... أحسن الله ليكم فلا قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساويه أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العوش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شعور نفسي ومن شعور كل دابة أن تأخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر روه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما وفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أوبعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قويبا إن الذين تدعونه أقوى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه نعم كل هذه النصوص أتى بها الشيخ لسام ليؤكد معية الله التي ذكرناها قبل قليل في كتاب الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستعون ربكم كما ترون القمى وليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبلغوا بها فافعلوا متفق عليه نعم وهذا فيها إثبات الرؤية رؤية المؤمنين كما مر بنا في كتاب الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون لا تضامون لا تظلمون أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تروا الله تعالى لأنه كبير عظيم سبحانه وتعالى كما أن القمر الكل يراه وهو في محله، فالله تبارك وتعالى عظمه وكبره جل وعلا، فإنه يراه كل أحد دون أن ينضم بعضهم إلى بعض، وفيها إثبات رؤيه المؤمنين لربهم قال ابن معين فيه سبعه رواية عن سبعة عشر صحابي كلها تثبت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى أن الله يياكم منهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدين وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخضى الله به في كتابه من غير تحويف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القداوية والجبرية وفي باب وعيد الله بين الموجئة وبين الوعيديه من القداوية وغيوهم وفي باب الإيمان والدين بين الحورية والمعتزله وبين الموجئه والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغوافض وبين الخواوج نعم أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية وهم وسط في كل شيء كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى في غلو اليهود وتقصير النصارى في عيسى عليه السلام اتهمه اليهود أنه ابن زين والعياذ بالله عليهم لعنة الله والنصارى جعلوه ابن الله فتوسط المسلمون وقالوا عبد الله ورسوله وكذلك وسط بين تشددات اليهود وبين تساهل النصارى والمسلمون وسط بينهما وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة هم وسط كذلك في معتقداتهم قال الشيخ حسن رحمه الله تعالى وسط في الصفات بين المعطلة وبين المشبهة وهناك من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام شبهت الله بخلقه من ويشام بن الحكم هشام بن سالم الجواليقي من كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى يشبه ابن آدم حتى قالوا ما ان ترى يعني شخصا جميلا إلا انك قد رايت الله والعياذ بالله وبضدهم المعطلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى اهل السنة اثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى ولم يشبهوه بخلقه ولم يمثلوه سبحانه وتعالى قال ووسط في باب افعال الله بين الجبرية والقدريه اهل السنة وسط بينهم بين الجبرية والقدرية القدرية الذين يقولون الله لم يكتب شيئا على العباد والجبرية الذي يقولون إن الله أجبر العباد على كل شيء أهل السنة, قال أهل السنة قالوا ان الإنسان له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله نصداق لقول الله تبارك وتعالى ما تشاءون إلا يشاء الله وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجع والوعيدية الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يكفرون صاحب الكبيرة وعكسهم المرجئه يقول لا يضر مع الإيمان شيء وأهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو مستحق للعذاب، ولكنه في النهاية مسلم لا يخرجونه من دائره الإسلام طال. قال وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضة والخوارج ولو جعل معهم أيضا النواصب فكان جيدا فالخوارج كفروا عليا وكفروا كل من شارك في الحروب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا عثمان وعليا وازدبير وطلحة وعائشة والحسن والحسين وعكسهم الرافضة مجدوا عليا زيادة عن حقه رضي الله عنه وكفروا بقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء والناصبهم الذين أبغضوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة وسط في هذا احبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم نعم